you <laughs> الصحيح انه يكتفي بالصلاه, إنه يكتفى بالصلاة, أو يكتفى بالصلاة ولكن ا ل أ ف ض ل أ ن يكون الذبح بعد ا ل ر ب ة وبعد ذبح ا ل إ م ا م وهذا إ ن فعل ا ل إ م ا م س ن ة في ذ ب ح وهو أ ن يذبح ر ض ح ي ت ه في م ص ل ى العيد إ ذ غ ا ر ا ل ل ش ع ي ر ة وتعميما ا ل للنفعه ل أ ن ه إ ذ ا كانت هناك في م ص ل العيد حضرها الفقراء و ا ل أ غ ن ي ا ء أ ي ض ا ف ي ع ق ى الفقراء منها ص د ق ة و ي ع ق ى ا ل أ غ ن ي ا ء منها ه د ي ة لكن مراعاه انتهاء ا ل خ ط ب ة لكن مراعاه انتهاء ا ل خ ط ب ة أ م ر سهل فيقال للناس لا تذبحوا حتى, ينتهي الصلاة حتى تنتهي ا ل ص ل ا ة و ا ل خ ط ب ة ل أ ن هذا هو ا ل أ ف ض ل و كما جاء في بعض ا ل أ ح ا د ي ث أ ن الرسول صلى الله عليه و سلم أ م ر بانتظار ا ل خ ط ب ة نعم يعني كما ذكرنا هل يجزئ الذبح بعد ا ل ص ل ا ة م ب ا ش ر ة أ م أ ن ه يجب عليه أ ن ينتظر ا ل خ ط ب ة أ و أ ن ينتظر ذبح ا ل إ م ا م نقول المستحب و ا ل أ و ل ى ان ينتظر ا ل خ ط ب ة هذا هو ا ل أ و ل ى ل ن سماع خ ط ب ة العيد مستحب ومعروف وسنه ي ي ع ن ة وأما إن كان الإمام كان إن ي ذ ب ح في المصلى فالذي يظهر أ ن ه لا يذبح قبل ذبح ا ل إ م ا م ك ن ذ ا يحدث ب ل ب ل ة و إ ش ك ا ل ا في المصلى خ ا ص ة إ ذ ا كان ا ل إ م ا م هو الذي يخطب فهنا الذي ينبغي على ان ينتظر خ ط ب ة ا ل إ م ا م ثم ينتظر ذبح ا ل إ م ا م ثم يذبح بعد ا ل إ م ا م هكذا كانت ا ل س ن ة أ م اما إذا ل يكن ل إ م اذا م ي ب ح في ل ل لو م ص ى فيجوز أن يخرج و أ ن يذبح في الخارج ولكن ا ل أ و ل ى لو كما بينا أ ن يسمع خ ب ة ا ل إ م ا م هذا هو ا ل أ و ل ى نعم خبره م س أ ل ة ل ا م حكم ا ل ذ ب ح ليلى ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى كراهه ا ل ذ ب ح ليلى ل أ ن الله تعالى قال ويذكر اسم الله في أ ي ا م معلومات والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أيام تشريق ذبح وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم وعلى هذا فيكره فيكره ذبح في الليل ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إ ل ي ه بخلاء من أجل أن لا يتصدقوا ولهذا كوري و ا ل د و ا وا ب, ب أن يقال إن العرب يطلقون الأيام على الليالي فيقال أ ي ا م ويشمل, ويشمل الليالي ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار مثل قوله تعالى ويتربصن ا ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشر ة أ ي عشر ليال والمراد الليالي و ا ل أ ي ا م فالصواب أ ن الذبح في ليلتهما لا يكره إ ل ا أ ن يخلو إ ل الا أن ي خ ذلك بل ل إ أ ن يخل ذلك بما ي ن ف غ في ا ل ا ض ح ي ة فيكره من هذه ا ل ن ا ح ي ة لا من كونه ذبحا في الليل نعم <تصفيق> يعني هناك بعض أ ه ل ي العلم ذهبوا إ ل ى كراهه الذبح في ليالي ايام التشريق الذبح ل ي ل ة يوم النحر لا يجوز أ ص ل ا لا ي ج ذ ب أ ي الذبح ل ل أ ض ح ي ة وفي أ م ا ا ل ذ ل ي ل ة اول أ ي ايام م ا ل ت ش ر ق وفي ليلة ل ث ا ا ن ي ي أ التشريق وفي ل ي ل ة الثالث أ ي ا م التشريق على قول من أ ج ا ز الذبح في اليوم الثالث فهنا في خلاف ولكن الراجح أ ن ه لا دليل على كراهب ذلك لا دليل على ا ك ر بل يجوز أ ن يذبح في أ ي وقت من يوم النحر ومن اليوم الأول والثاني قول يوم من أيام على قول من التشريق الثالث على جعل هذه ا ل أ ي ايام م ه أ ي النحر فقط اما اليوم الثالث فيجوز له أ ن يذبح على قول من أ ج ا ز الذبح في ثالث أ ي ا م التشريق لحديث أ أي الى م ذبح إ غروب الشمس هذا اليوم, إلى غروب شمس هذا اليوم. لأنه, لانه بغروب الشمس ينتهي اليوم وما الليلة التي تكون بعد المغرب هذه تتعلق باليوم الذي بعده ل أ ن العرب يطلقون ا ل ل ي ل ة تكون أ س ب ق من النهار فنحن ا ل آ ن هذه ل ي ل ة ليلة الثلاثاء لا يقال لا يقال ليلة الاثنين عند الكفار أ ن ه م يقسمون الوقت ب ط ر ي ق ة م خ ت ل ف ة عن المسلمين يجعلون ا ل ل ي ل ة ت ا ب ع ة لليوم فيقولون هذه ا ل ل ي ل ة ليله الاثنين لها ت ا ب ع ة اليوم ولكن العرب لا يفعلون هذا ي ج ع ل و ن ا ليله ل س ا ب ق ة عن اليوم ف هذه ا ل ل ي ل ة ل ي ل ة الثلاثاء و إ ذ ا جاء الفجر يقال فجر الثلاثاء ثم إ ذ ا جاء مغرب الغد بعد المغرب يقال ل ي ل ة ا ل أ ر ب ع ا ء وهكذا、فضل. قال رحمه الله ما استأله إذا فات وقت الذبحي وقت ご覧いただきありがとうございました。 واما اذا كان عن نسيان او جهل او انفلتت البهيمه وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرض عليه الوقت ثم وجدت ا بهيمه في هذه الحال يذبحها لانه اخرها عن الوقت بعذر ف ل ك يقول ا ل ن ب ل م ان ك ك ا لك ان ان ي ك و لك ا ل ان ي ك و ل ا ي ك لك ان ي ل ي ك لك ا ل يكون لك ان ن ل ان يكون لك ان ن ل ان ي و ن ل ي ك ل ان يكون لك ان ي ك ان يكون لك ان ل ان ي ك و ان يكون لك ان ل ان ك و لك ان يكون لك ان ي ل ان لك ان يكون لك ا ل م س أ ل ة ان ي لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ن يكون لك ان يكون لك ا ت ك لك ان ت ك ا د ع ن عمد و ع ن ت ه ا و ن و ع ن ت ك ا س ل ف م ن ت ر ك و ن ن ت ت ت ا ل أ ض ح ي ة متعمدا مع ا ل ق د ر ة حتى خرج وقتها وليس له عذر عذر في ترك ترك ا ل أ ض ح ي ة فهنا إ ن أ ح ب أ ن يضحي بعد خروج الوقت يقال لا, لا تجزى عنك ا ل أ ض ح ي ة أ ن ك تركت وقتها متعمدا وهذا أ ي ض ا يشبه قول من قال آه إ ن من ترك ا ل ص ل ا ة متعمدا حتى يخرج وقتها لا يجزى عنه ق ض ا ء و ي ن ق ض ى وانه عليه ب ا ل ت و ب ة الى الله عز وجل و ع أ ك ث ر من النوافل وهذا الذي رجحه الشيخ ابن ع ص ي م ي ن رحمه الله قول قوله ابن حزم وكذلك اختاره او رجحه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى وكذلك الحج, الرجل إذا ترك الحج مع ا ل ق د ر ة متعمدا إ ل ى أ ن مات فكما رجح ابن قيم ا ل ج و ز ي ة في زاد ة المعاد أ ن ه أ ي ض ا لا يجزئ ان يحج عنه لا يحج عن مثل هذا فكذلك في كذلك وإن كانت الأضحية الأضحية على المجلس السابق الراجح أنها وسنة رمار ليست هنا أنها وإن بينا وسنة الأعيان ما رمار واجبة مستحبة على أ ف ض ل اما من نسي أ و ترك ا ل أ ض ح ي ة ناسيا أ و لعذر ما يعني منعه من ا ل أ ض ح ي ة ف إ ن ه له أ و يجوز له ان يضحي ولو بعد خروج الوقت、لا. استئناسا بحديث من ناله ص ل ا ة أ و نسيها فليصليها إ ذ ا ذكرها قال رحمه الله العدد الذي ت ز ي م عنه ا ل أ ض ح ي ة اولا الشاهه ة الشاة تجذب ا ل ش ا ة عن الذابح و تجذب من حيث الثواب عنه وعن أ ه ل بيته أ ي ض ا حيث الثواب عنه حيث ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي ب ا ل ش ا ة ا ل و ا ح د ة عنه وعن أ ه ل بيته وعندهم ت س ر ن س و ا يعني هنا هذا المبحث نذكر فيه العدد الذي تجزئ به ا ل أ ض ح ي ة يعني الذي تجزئ عنه ا ل أ ض ح ي ة يعني الشاه تجزئ عن كم ا ل أ ص ل ا تجزئ عن واحد الذابح أ ولكن ا م ت ن س الراجح انها ايضا تجزئ عن أ ه ل بيته الذين يذبح و ا عنهم ولا عدد محدد لا عدد حدد في الشرع ل ي ه لعدد أ ه ل البيت فلو كان أهل لأن أو عشرين أو خمسين كان له أربع زوجات كان كان بأبنائهم عشرين خمسين أربع بيته له بأبنائهم عشرة بكل من في البيت يجزئ عنه شاه واحده ة ت ج ز وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبشين أ م ل ح ي ن أ ق ر ن ي ن عن نفسه وعن أ ه ل بيته وعنده تسع نسوه نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثانيا ا ل ب د ن ة و ا ل ب ق ر ة تفسد عن س ب ع ة والدليل حديث جابري بن عبد الله رضي الله عنهما قال ن ح ر ن في عام ا ل ح د ي ب ي ة ا ل ب د ن ة عن س ب ع ة و ا ل ب ق ر ة عن س ب ع ة وهذا الحديث أ خ ر ج مسلم في صحيحه ونص في ا ل م س أ ل ة أ ن ا ل ب د ن ة أ ي ا ل إ ب ل أ و ا ل ن ا ق ة أ و الجمل يجزئ أ ن يشترك فيها س ب ع ة سبعه من المسلمين وكذلك ا ل ب ق ر ة أ و جنس الجاموس كذلك ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يضحي ب ا ل و ا ح د ة عنه وعن أ ه ل بيته ف إ ن ه بسبع يضحي عنه وعن أ ه ل بيته ل أ ن هذا تشريك في الثواب والتشريك في الثواب لا حصر له فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أ م ت ه وها هو الرجل يضحي بالشاه ا ل و ا ح د ة عنه وعن أ ه ل بيته ولو ك ا ن م ئ ة أ م ا التشريك في الملك فلا يزيد على س ب ع ة فلو اشترك ثمانيه في بعير قلنا لا يجوز فلا بد ان يخرج واحد منكم فان رضي واحد منهم ان يخرج فهذا هو المقبول والا فالاخير هو الخارج فان لم يعلم فالاخير فالقرعه لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانيه فماذا يصنعون قيل يذبحون ش ا ة و ا ح د ة لتكمل لثامن ل نعم لتكمل لثامن نعم للثامن للثامن لتكمل للثامن. لتكمل, للثامن. لتكمل, للثامن. لتكمل, للثامن. لتكمل للثامن. ويحتمل و ان يقال يخترئون فمن خرج ب ا ل ق ر ع ة خرج وذبح ش ا ة و ا ح د ة ش ا ة وحده ا ة شاة نعم وذبح و ح ا د يعني إ ذ ا اشترك س ب ع ة في بدن أ و في ب ق ر ة ف إ ن الصبع لكل واحد يجزئ عن نفسه وعن أ ه ل بيته ك ذ ل كالشاه فاذا من باب التشريك في الثواب كما بين الشيخ يعني يشترك في ثواب هذا الصبع المشترك الاصلي ويشترك معه أ ه ل بيته في ثواب هذا الصبع وذبح عن نفسه وعن أ ه ل بيته وأما التمليك التشريك في التمليك فلا يجوز إ ل ا ل س ب ع ة فقط إ ذ ا دخل ثامن معهم ف يجب أ ن يخرج أ و أ ن يذبحوا شاه بجانب هذه ا ل ب ق ر ة أ و هذه البدنه عن هذا الثامن أ و أو يخرج ق ت ر ع و أو ن ي ا ل آ خ ر منهم على حسب ما يكون بينهم الشيء لا أنه تجزئ عن ا ل ب ق ر ة لا ي ج ز أ ك ث ر أ ك ث ر من س ب ع ة ب ا يحل ا من ا ل أ ح و ا ل قال رحمه الله ف ا ل ب د ن ة و ا ل ب ق ر ة هل ت ج ز ئ ا ن عن س ب ع ة رجال أ و ت ج ز ئ ا ن عن سبع شياه الجواب الثاني ف إ ذ ا قلنا بثاني قلنا إ ذ ا كانت ا ل ش ا ة تجزئ عن الرجل وعن أ ه ل بيته في الثواب فكذلك يجزئ سبع البدنه لا وسبع لا لا البقره عنه وعن أ ه ل بيته ويستثنى من ذلك ا ل ع ق ي ق ة ف إ ن البدنه لا تجزئ فيها إ ل ا عن و ا ح د فقط ومع ذلك ف ش ا ف أ ف ض ل ل أ ن ا ل ع ق ي ق ة فداء فداء نفس والفداء لا ر د فيه من التقابل والتكافل فرفض نفس بنفس <تصفيق> نعم هذا الاشتراك في ا ل أ ض ح ي ة لا ينفع في, في العقيقه او ا ل ن س ي ك فمن ذبح نسيكه عن ولده فيمن يذبح كبشا او يذبح كبشين على المستحب ن س ب ة للذكر و إ ن ذبح ب د ن ة أ ي ن ا ق ة أ و جملا ف إ ن ه يجزئ عن هذا الولد فقط وليس ك ا ل ا ض ح ي ة وكذلك إ ن ذبح بقره هنا تجزئ عن ولد واحد فلا ي ص ح أ ن يذبح مثلا ب ق ر ة عن س ب ع ة أ و ل ا د هذا لا يجزئ ليس به بصحيح قال رحمه الله なにわ男子のお父さんは何を言うかわからないです。 وتكون اليسرى هي المعقوله ل أ ن الذابح سوف ي أ ت ي ه ا من الحياه اليمنى وسيمسك ا ل ح ر ب ة بيده اليمنى ولو عقلت, ولو عقلت اليه اليمنى لضربت ا ل ن ا ح ر ة بركبتها、م. إذا أحستت إ ذ ا أ ح س ت ويكون عليه خطر, خطر, علي خطر ويكون عليه خطر ويكون عليه خطر ويكون عليه خطر لكن إ ذ ا كانت ا ل م ع ق و ل ة هي اليسرى واليمنى ق ا ئ م ة ف إ ن ه ا لا تستطيع أ ن تتحرك باليد اليمنى و إ ذ ا نحرها فهي سوف تسقط على الجانب ا ل أ ي س ر الذي به اليد المعقوله هذه هي ا ل س ن ة كان الشيخ يبين ا ل س ن ة في نحر ا ل إ ب ل كيف تكون ا ل س ن ة في نحر ا ل إ ب ل ا ل س ن ة في نحر ا ل إ ب ل أ ن تنحر ق ا ئ م ة لا نلايش لا توضع على ا ل أ ر ض كالكبش لا يعني يتم ع ن ي ي القائها على ا ل أ ر ض بل تكون ق ا ئ م ة وتعقل أي ي تربط د ه اي ا ل س ر ى تربط يدها اليسرى ثم يطعنها الناحر أ و الجزار كما ي أ ت ي في بيان الطعن ب ا ل ح ر ب ة أ و السكين في رقبتها حتى تسقط فاذا سقطت كما في ا ل آ ي ة و إ ذ ا وجب الجنوب فكلوا منها يعني يكمل و ي ك م ن النحل ر ا ل هذه رحمه هي ا ل س ن ة هذه هي ا ل س ن ة ولكن إ ذ ا كان الانسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف عندنا ا ل آ ن في بلادنا ف إ ن ه م يبرقونها ويعقلون يديها ورجليها ويلبون رقبته ا و... ويل... ويلون و ي ل ب و ن رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها فنقول اذا لم يستطع الانسان يستطع ان يفعل س ن ة وخاف على نفسه أ و على ا ل م ه ي م ن أ ان تموت ف إ ن ه لا حرج أ ن يعقلها و ينحرها باركه باركه نعم ي عند ي يقول إن ن ع العجز عن فعل ا ل س ن ة ب أ ن تنحر ا ل ب ا ل ق ا ئ م ة البعض قد لا يتمكن من هذا أ و لا يستطيع ف إ ذ ا لم يستطع فله أ ن يفعل كما ذكر الشيخ أ ن ه يعقل يديها وركبتها ثم ينحرها ر باركها ع ي على الأرض تفضل والنحر يتم ب أ ن يطعنها ب ا ل ح ر ب ة أ و السكين أ و بالسيف أ و ب أ ي شيء يجرح وينهر الدم ويكون طعن في ا ل و ه د ة التي بين أ ص ل العنق والصدر ف إ ذ ا طعنها جرب ا ل ح ر ب ة من أ ج ل أ ن يقطع الحلقوم والمريء هذه ص ف ة النحر بخلاف الذبح هناك نحر وهناك ذبح النحر هو أ ن ي أ ت ي ب ا ل ح ر ب ة أ و بالسكين فيطعن ا ل إ ب ل في العنق في ا ل و ه د ة التي تكون بين أصل, العنق والصدر. هنا. بين اصل العنق والصدر فيطعنها في هذا المكان ثم اذا ط ع ن ه ا يمشي بالحرب أ و بالسكين حتى يقطع عليه الحلقوم والمريء هذا هو النحر هذا بخلاف ص ف ة الذبح التي ي أ ت ي ب ي ا ن ه ا في الكلام التالي قال الله الذبح الذبح لا في أسفلها والنحر أعلى رحمه رقبة نعم أسفلها صفة في في في يكون يكون هذا الفرق ا ل أ و ل أ ن النحر يكون في ا ل أ س ف ل عند التقاء الصدر مع العنق أ و ا ل ر ق ب ة أ م ا الذبح يكون في أ ع ل ى ليش؟ أعلى الرقبه ة ولئات تموت موت, موت والبعث والبطر وذلك الكبل الضأني لأن النحر من القلب فيتفكر الدم فيتفكر الدم من القلب من من دم من قريب أسرع س فيتفجر ع ولو أ ن ه ا ذبحت من عند ا ل ر أ س لكانت تتالم من الذبح ل أ ن الدم سيكون مجراه ما بين القلب الى محل الذبح بعيدا ف ي ت أ خ ر موتها فكان من ا ل ح ك م ة أ ن تنحر ويخرج دم ب س ر ع ة ثم تموت ب س ر ع ة أ م ا غيرها ف س ن ة أ ن تذبح من عند ا ل ر أ س ويكون على ا ل ج ن ب ا ل أ ي س ر ل أ ن ه أ ي س ر للذابح إ ذ إ ن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها ف ي ض ج على ه ا ع ا ل ج ن ب ا ل أ ي س ر ثم يضع رجله على رقبتها ثم يمسكها ب ر أ س ه ا ويذبح ثم إ ن ا ل أ ف ض ل أ ن تبقى قوائمها مطلقة, مطلقة, مطلقة, مطلقه اي اليدان والرجلان لا ت غ ي د ولا يمسك بها وذلك لوجهين هما ا ل أ و ل أ ن ه أ ر ي ا ح ل ل ب ر ي م ة أ ن تكون طريقه تتحرك الثاني أ ن ه أ ش د في افراغ الدم من البدن ل أ ن ه مع ا ل ح ر ك ة يكون الدم كله ومعلوم أ ن تفريغ الدم اطيب للحم و أ ح س ن و أ ك م ل ومن ثم صارت الميته حراما ل أ ن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم ف فيفسد اللحم. يعني ف س د اللحم ن م ي ع هنا ص ف ة الذبح كما بين الشيخ رحمه الله تعالى تختلف عن ص ف ة النحر فالذبح يكون ل ل ض أ ن للكبش وللغنى يعني جنس الغنم من الماعز و ا ل ض أ ن ومن ن ح ر ه يكون ل ل إ ب ل فالذبح يكون كما بين الشيخ في أ ع ل ى ا ل ر ق ب ة فيقطع الوجان والبلعوم والمريء في الذبح <تصفيق> م ن ح ك م ة ا ل ل ه ن و ن هناك ا ل ن ح ر ل ل إ ب ل و ج ع ل ا ل ذ ب ح ل ي ش ل ل ه ن ا ا لمن ي ا لمن ي ك ن ا ك اي ل إ ن يكون ه لمن يكون ه ن ي ك و ن ه ك اي لمن ي ن ه ن ي ل ك و ن ه ا ك اي ل م ي ا ل ه ا ا لمن ي ا ك ي ل ك و ن هناك اي لمن ي ا ي م ك و ن هناك ي لمن ا لمن ي ك و ا ك لمن ي ك و ا ل ن ي ك و ا لمن ي ك و ل لمن ا ك ا ل م ل م ا ل م ي ك ي لكن ا ا ل م يكون ا ك اي ا م ن ه ا ا لك ي لك اي هناك ا ل هناك اي ا ل ذ ب ح للغنم س ن ة فيه أ ن يقطع ا ل ر ق ب ة من أ ع ل ى ا ل ذ ب ي ح ة و أ ن يضجع ا ل ذ ب ي ح ة أ ي الكبش أ و الغنم على الجنب ا ل أ ي س ر ثم يضع رجله اليمنى على صفاحهما كبشين ي أ م ل ح ي ن ي بيده ووضع رجله ا على صفحيهما فيضع رجله ا اليمنى على ص ف ح ة الكبش اي جنبه الايمن حيث أنه أ ر ج ع ه على جانب ا ل أ ي س ر ثم يمسك السكين بيده اليمنى ويسمي الله ويذبح من أ ع ل ى الرقبه و ا ل أ ف ض ل كما بين الشيخ أ ن ه لا تربط قوائم الكبش أو الغنم هذا بخلاف ا ل إ ب ل و ا ل إ ب ل تعقل يدها قوائمها ل ي س ر ى اما الغنم يطلق لا تربط, لا تربط يديه ولا رجليه هذا هو بيينها ماذا, نعم. نعم. ماذا للذبيحة الأولى العلة التي الشيخ يكون كل أريح واشد في افراغ الدم, أشد في إفراغ الدم. كما صح ع النبي صلى الله عليه وسلم قال و إ ذ ا ذبحتم فاحسنوا أ ح س ن و ا ل ذ ب ة إن إ الله ا ل كتب ح ا على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه ة وليرح وليحد فليورح ذبيحته ي شفرته أحدكم أحدكم ح ذ ب ت اراحه ا ل ذ ب ي ح ة مقصود شرعي أ ن ه إيه؟ أنه لا يتعمد ا ل إ ي ل ا م لها هذا ليس من الشرع قال رحمه الله ويجوز نحو ما يذبح وذبح ما ينحر والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر ما انهر ل د م ما أ الدم ما أ ن ه ى دما وذكر ر س و ل الله عليه فقل ولم يفرق بين النحر ولم يفرق بين النحر والذبح طيب نعم يعني هذه الصفات ا ل م ذ ك و ر ة ه ذ ت ا ن الصفتان على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب يعني إ ن ذبح ا ل إ ب ل ولم ينحرها يجوز و إ ن نحر الغنم الكبش ولم ا ض أ ن و ل يذبحه يجوز ولكنه خلاف ا ل أ و ل ى للعله التي ذكرناها ف إ ن ذبحت ا ل إ ب ل ولم تنحر تجزئ تجزئ ما دام ايش خ د انهر الدم يعني الشرط أ ن يقوم ب إ ن ه ا ر الدم أ ن يتم, أن يتم انهار الدم من الذبيحه هذا هو الشرط نعم وما زال هناك بعض بعض المباحث ب ا ق ي ة إ ن شاء الله في كتاب ا ل أ ض ا ح ي نكملها أ ح ي ا ن ا الله يوم ا ل ج م ع ة ا ل ق ا د م ة بعد ا ل خ ط ب ة ونكتفي بهذا وصلى الله على محمد واله و أ ص ح ا ب ه وسلم